يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فمولاقه فاما من اوتي كتابه بيمينه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ وَجْهِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ويصلى سعيرا.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 لا تركبوا طبقاً عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يعنون فبشرهم بعذاب اليم